صحبه أجمعين اللهم ارسلنا أولي الشيخ الملحظرين قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال تعالى في العنفار ولو سرى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك لما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وهذا ذوق له بعد الموت وقد ثبث في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عثى المشركين يوم بدر في القليب ناداهم يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا وهذا دليل على وجودهم وسمائهم وأنهم وجدوا ما وعدوه بعد الموت من العذاب وأما نفس قتلهم فقد علمه الأحياء منهم وقال تعالى في سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض وقالوا ألم تكن أرض الله واسئة تتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وهذا خطاب لهم إذ إذا توفتهم الملائكة وهم لا يعاينون الملائكة إلا وقد يأسوا من الدنيا ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه بل هو شاهد يعلم أن الذي يخاطب الملائكة هو النفس الملائكة هو النفس والمخاطب لا يكون عرضا وقال تعالى في النحل الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وهذا القاء للسلم إلى حين الموت إلى حين الموت وقول, وقول للملائكة ما كنا نعمل من سوء وهذا, وهذا إنما يقول من النفس وقد قال في النحل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقال في السجدة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت وقال تعالى في سوره ال عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون من الله وفضله وان الله لا يضيع اجر المؤمنين وقال قبل ذلك في سوره البقرة, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل ولكن لا تشعرون وأيضا فقالت تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهذا بيان لكون النفس تقضى وقت الموت ثم منها ما يمسك فلا يرسل إلى بدنه وهو الذي قضى عليه الموت ومنها ما يرسل إلى أجل مسمى وهذا إنما يكون في شيء يقوم بنفسه لا في عرض قائم بغيره فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت والأحاديث الصحيحة توافق هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم بسمه ربي وضعت جمدي وبك أرقعه فإن أمسكت نفسي فأرحمها وإن أرسلتها فحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين وقال لما ناموا عن صلاة الصبح إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليهم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده و حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين هذا توفر الله بالنوم إلى أجل الموت الذي ترجع فيه إلى الله وأخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون إلى الله والبدن وما يقوم به من الأعراض لا يرد إنما يرد الروح وهو مثل قوله في يونس ثم ردوا إلى الله وقال تعالى إن إلى ربك الرجع وقال تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وتوفي الملك إنما يطون لما هو موجود قائم بنفسه وإلا فالعرض القائم بغيره لا يتوفى فالحياة القائمة ببدن لا تتوفى بل تزول وتعدم كما تعدم حركته وإذراكه وقال تعالى في المؤمنين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فقوله ارجعون طلب لرجع النفس إلى البدن كما قال في الواقعة فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وهو يبين أن النفس مودودة تفارق البدن بالموت قال تعالى إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إلى آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد هذه تتم لما ذكره المؤلف رحمه الله في تقرير أن الروح موجودة وأنها قائمة بنفسها وأنها إذا خارقت البدن فهي موجودة ولها صفات فمقصود المؤلف رحمه الله في هذا هو الرد على ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال المتكلمين من ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال وكل الآية التي تسمحناها في هذا الباب من جهة إثبات صفات الروح وأنها تتكلم وأنها تصعد وأنها تذهب وأنها تجي كما سيمر بنا فهنا ذكر عندك آية الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة فالمؤلف استدل بهذه الآية على أن الروح موجودة قائمة بذاتها وأنها لا تموت لان لا العدم بل كتب الله تعالى لها الخلود واستدل بها في موضع آخر في الرد ايضا على الفلاسفه لأن الفلاسفه يقولون عن الملائكه ان الملائكه عباره عن قوة عباره عن قوى نفسانيه او طبيعيه او قالوا انها عقول فاستدل بهذه الايه الكريمه في الرد عليهم يقول الشيخ زامن رحمه الله الصفدية. طبعا كتاب الصفدية هو رد على الفلاسفة في هذه المسألة في قولهم أن المعجزات أو أن الملائكة عبارة عن قوى نفسرية يقول الشيخ الإسلام هذه الآية يخبر الله تعالى فيها بتوفي الملائكة للأنفس وخطابهم للموتة إما بخير وإما بشر وفعلهم ما يفعلونه بهم من نعيم وعدام قالوا هذا يبطل قولهم أي قول فلاسفة إنها قوة نفسانية او طبيعية او عقول هكذا الصفدية الأول ستة ومئتين فالحاصل أن هذه الآية كما أنها ترد على الفلاسفة في قوله من الملائكة قوة نفسانية بل الملائكة خلقوا من نور ولهم صفات خلقية أن لهم أجنحة وخلقوا من نور وصفات خلقياً هم يتكلمون ويصعدون ويذهبون وكذا أيضاً الأرواح وسيأتي معنى أن المؤلف يعني في بعض مقارناته يقرن الملائكة بيش بالأرواح فكمانها رد على الفلاشفة كما في الصفدية أيضاً هي رد عليش على المتكلمين لما قال بأن روح تنعدم وتزول ويعتريها الموت والهلاك قال وقد ثبت في الصحيحين من غير وجهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم آت المشكين هذا الحديث سيمر بنا أيضا في صفحة 98 ومائتين والحاصل أن المؤلف كما قال عندكنا وهذا دليل على وجودهم وسماعهم وجود إيش؟ هذه الأرواح طبعا شخص مرة يسميه الأرواح مرة يسميه الأنفس مرة يسميه النسمة كما في بعض الأحاديث قال وهذا دليل على وجودهم وسماعهم وأنهم وجدوا ما وعدوا ما وعد به ما وعده بعد موت من العذاب وامما نفس القتل فقد علمه الاحياء لما قال عليه الصلاه والسلام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا هذا خطاب لمن خطاب الارواح خطاب ليس للارواح قول المؤلف هذا دليل على وجودهم وسماعهم قضية أن الأموات يسمعون سياتي معنى اشاره لها لكن المؤلف رحمه الله يرى يرى ذلك يرى أن الأموات يسمعون وكذا بالقييم وكذا شرح الطحاوية كلمات تكرون يرون أنهم يسمعون وربما استدل الشيخ رحمه الله بالحديث الذي ورد حديث ما من رجل يمر بقبر أخيه الذي يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه السلام فالشيخ المواطني أن يثبت هذا الحديث وقالنا أخذ جبن عبدالبر في السكار وصح عبدالحق للشبيلي هكذا في جامع المسائل بنت ايمها الثالث صفحة ستة ومئة وصفحة سنتين وثلاثين ومئة وعلى كل من العلم يعني ينكر ذلك ويقول ان الاموات لا يسمعون الاصل ان الاموات لا يسمعون لان الله تعالى قال انك لا تسمع الموتى وقال وما انت بمسمع من في القبور الفريق الذي يقول انهم يسمعون احتج بنفس الآيات فهم يقولون هم يسمعون لكن ما يسمع لا ينتفع مثل الكافر الان يسمع الايات لكن ايش لا ينتفع بها فالسمع اللي هو اللي بمعنى الادراك ادراك المسموعات نعم لكن بمعنى انه يفهم ويعقل وينتفع فلا فالحاصل ان هذه مساله وقع فيها خلاف وبعض المتاخرين صنف في ذلك مصنفا وهو العمان الوسي رحمه الله من الاحداث المتخرين كتابه بعنوان الايات البينات في عدم سماء الأموات عند الحنفية السادات كتاب مطوع بتعليق الشيخ ناصر الديل الألباني رحمه الله وبعض الذين يقولن الأموات لا يسمعون لما يأتي ان أنه السلام خاطب المشركين وهم في القليل في بدر يقول هذا يعني يعتمر من آيات النبي عليه السلام معجزاته كما يقول الشيخ ناصر الديل الألباني رحمه الله عليه ويقولن مثلا البيهة في في دلائل نبوة أورد هذا الحديث ضمن الدلائل وضمن الآيات والمعجزات والله أعلم طيب عندك آية النساء أن الذين تنفاهم ملائك ظالمين أنفسهم قال هذا خطاب لهم إذا توفتهم ملائك وهم لا يعينون الملائك لو قد يأسوا من الدنيا ومعلوم أن البدن لم يتكلم لسانه بل هو شاهد بل هو شاهد يعلم أن الذي يخاطب ملأك هو النفس الذي يروح لما يقول يخاطب الملائكه والنفس هذا فيها اثبات صفات الروح رد على الفلاسفه الذين يخص مترول ورد على من على المتكلمين الذين يقولون ان الروح ايش تنعدم وان الروح من صفات البدن قال يعلم ان الذي خاطب ملائكه والنفس والمخاطب لا يكون ارواح يعني هو يختم المخاطب ويختم المخاطب لكن هنا ويعلم ان الذي يخاطب ملائكه والنفس يخاطب فإذا يشأل مخاطبات يشأ لا يكون عرضا فالروح ليست عرضا بل هي ماذا قائمة بنفسها قائمة بنفسها او كما يعبر الشيخ كما ربنا في الدرس الماضي جوهر قائم بنفسه طيب ذكى عندك هنا قال وقال في السجدة ان الذين قالوا ربنا الله في السجدة لها فصلت فيما لا يخفى من الفعل ذكى الشيخ رحمه الله عند قوله تعالى ثم ذكر مقالة الصديق الأكبر رضي الله عنه قال ثم استقاموا قال لم يلتفتوا يمنة ولا يسره لم يلتفتوا يمنة ولا يسره فلم يلتفتوا بقلوبهم إلى ما سوى الله لا بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوكل عليه هكذا في الفتاوى الثامن وعشرين صفحة سنتين وثلاثين صفحة سنتين ودردين نعم هذه الاستقامة لما قال الصديق ضل عنها لم يلتفت يمنه ولا يسره لم يلتفت بقلوبهم الى ما سي والله لا بحب ولا بخوف ولا بالرجاء ولا بالتوكل عليه ولا بالسؤال او كما يقول بعض السلف يعني انه استقام وليس يشت ولم يقع منهم من روقان كما يقع من بعض الناس فهم استقاموا دون الروغان الثعلب كان وَأَيْضًا فَقَدْتَ عَلَى اللَّهُ يَتَفْهُ الْأَنْفُسِ حِينَ مُوتِهَا هذه الآية يتحدث عن الشيخ مواطن متعددة سبق أن أشرنا إلى بعض الحالات منها الفتاوى التاسع تسعة وثمانية ومائتين والخامس واحد وخمسين واربعمائة وأيضًا في نفس الخامس خمسة و ومائتين وثمانية وعشرين باعتبار شرح حديث النسول تحدث الشيخ كثير عن مسألة الأرواح وأيضاً في الردع المنطقيين 85 و 400 وجامع المسائل الرابع 36 و 200 وجامع المسائل الرابع 36 و لقال تعالى الله يتفع الأنفس حين موتها كما بيّن الشيخ رحمه الله في قال الله تعالى يتفع الأنفس يتوفاها برسله نعم. الذي مقدمه ملك الموت فالله تعالى يتوفى الأنفس فتضاف الوفاة إليه باعتبار نهيش أن له التدبير وله المشيئة المطلقة وتضاف للملك الموت وليتوفاكم ملك الموت لأنه هو الذي يباشر قبض الروح وتضاف إلى الرسل باعتبار أن ملك الموت إذا قبض الروح كما في حديث البراء لم يدعوها معه طرفة عين فتنتقل إلى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفي الشرح حديث نزول ذكر الخلاف في تفسير الآية ولكن هذا هو الراجح أن قوله تعالى الله تغفى الأنفس حين موتها أن, أن, أن الوفاة تلحق, تلحق النفسين سواء المرسلة او الممسكة الممسكة التي ينوم صاحبها ثم يموت فارق الدنيا والمرسلة التي يحصل لها الوفاة أو الموت الأصغار ثم بعدها تعود هذه الروح إلى هذا البدن فهذا الذي رجع المؤلف أن كل من النفسين الممسكة والمرسلة يعتريهم ماذا؟ الوفاة هذا الذي ذكره فالوفاة تعتريه حالة عيش حالة, حالة النوم بعض المفسرين كما نقل الشيخ بعضهم قال عند قوته على الله ترفى الأنفس حين موتها أن يعني من مات قبل ذلك يلقى أرواح الأحياء يعني يكون هناك لقاء بين أرواح الأحياء وأرواح الأموات التي نماتهم من قبل فتلتقي ارواح الاحياء في المنام بارواح الأموات ثم قالوا لما قال على فيمسك الذي في قضى على الموت قال فيمسك الله ارواح الموتى الذين ماتوا من قبل ويرسل ايش ارواح الأحياء. لكن الراجح كما سمعنا انه ليس كذلك وانما الوفاه تلحق ماذا تلحق هذه بالنفس الممزقه والمرسله وقت وقت النوم طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم سئل الشيخ الإسلام رحمه الله عن الروح المؤمنة أن الملائكة تلقاها وتصعد بها إلى السماء التي فيها الله فأجاب أما الحديث المذكور في قبل روح المؤمن وأنه يصعد بها إلى السماء التي فيها الله هذا حديث معروف جيد الإسناد وقوله فيها الله بمنزلة قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يختذ بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصفهم فستعلمون كيف نذير وبمنزلة ما ثبت في الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجالية معاوية بن الحكم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اتقا فإنها مؤمنة وليس المراد بذلك أن السماء تحسر رب وتحويه كما تحوي الشمس كما تحوي الشمس والقمر وغيرهما فإن هذا لا يقوله مسلم ولا يعتقده عاقل فقد قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض والسماوات في الكرسي كحلقة ملقات في أرض فلاه والكرسي في العرش كحلقة ملقات في أرض فلاه والرب سبحانه فوق سماواته على عرشه بائل من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وقال تعالى ولأصلب أنكم في جدوع النخل وقال فسيح في الأرض وقال يتيهون في الأرض وليس المراد أنه في جوف النخل وجوف الأرض بل معنى ذلك أنه فوق السماوات وعليها بائل من المخلوقات كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض وقال يا عيسى وقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقال أرفعه الله إليه أمثال ذلك في الكتاب والسنة وجواب هذه المسألة مبسوط في غير هذا الموضع طيب هذا السؤال الذي سؤل عنه الشيخ رحمه الله ان الروح المؤمنة أن الملك تلقى وتصعد بها إلى السماء التي فيها الله هذا جاء في بعض روايات حديث البراء فالشيخ رحمه الله بيّن لك أن ما جاء في هذه الرواية او هذا الحديث الذي قال عنه مجيد الإسلام أن الرواية وتصعد به السماء التي فيها الله هذه الرواية مثل ما جاء في آية آمنتم من في السماء ومثل ما جاء في حديث جارية حديث معامل حكم السلوي أين الله خاطر جارية في السماء طيب إذن انتهينا من هذه بسألة بعدها بيلك المؤلف رحمه الله ان لما نقول الله في السماء سواء في الحديث الذي جاء السؤال عنه أو في حديث الجارية او آية آمنتم من في السماء يعني لا يضمضان ولا يتوهم متوهم لما نقول يرفعنا بالسماء او يصعد به الى السماء التي في الله أن السماء تحوي او تحيط به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هل هذا لا يكون مسلم فبل يعني العام لما يقولون يرفعنا للسماء لا يقال لهم يعني هل قولكم يرفعنا بالسماء السماء تحيط به هذا لو قيل ذلك قالوا هذا لم يخطر في بالنا ولم يدع في خلدنا وذكر رحمه الله في بعض كتبه في بيانة البيس الجهمية كما مر بنا في التدمرية كما مر بنا في التدمرية عند الكلام عن الجهة والكلام في قضية العلو أن رفعنا في السماء فجأت أجوبة الشيخ رحمه الله في ذلك مبسوطة من ذلك مثلا لما نقول يعني من أجوبة الشيخ لما نقول أين العرش نقول العرش في السماء ولا أحد يفهم من كلمة أن العرش السماء أن السماوات تحيط به فالعرش أجل وأعظم من ماذا من تلك السماوات بل الكرسي الكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمة سبحانه السماوات هذه السبع كسبعة دراهم ألكت في ترس السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألكت في ترس أو ألكت في ثلاثة وكذا أيضا كما جاء في بعض المرويات حديثة بذر أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة أنكيت في فلات في صحراء واسعة مترامل أطراف والعرش لا يقدر قدره إلا الله فالحاصل أنه لما نقول العرش في السماء أو نقول كرسي في السماء أو حتى نقول جنة في السماء فالمرادة يشفي في العلو لأن السماء تحيط بالجنة أو العرش فهذه أعظم أجل من أن يحيط بها الكسماوات الموجوده المخلوقه وانما المراد بالسماء العلو المراد بالسماء العلو هذا معناها في اللغه كلمه السماء مقوده من سما اي علا وارتفع وكل ما علا كفه سماء فقد يكون في انت في هذا المسجد سماء المسجد هذا السقف ولما تركب سيارتك فسماءها ايش سقف هذه السياره وهكذا وقد يكون السماء السحاب المقصود ان السماء هو هو كل كل ما علاك قال قال فعلو اصلي بانكم في نعم ايضا لما ياتي مثل اصلي بانكم في جذوع فسيح بالارض والارض فالمراد بها هذا المعنى انه ايش في الأرض اي على الأرض لما يقال فلان اين يقال مثلا فلان في الجبل فلا احد مثلا فلان في الجبل انه ايش انا في جوف الجبل قال فلا في الجبل وكونش في أعلى مكان من هذا الجبل قال وليس المراد أنهم في جوف النخل وجوف الأرض بل معنى ذلك أنه فوق السماوات يعني, يعني كما قال الشيخ رحمه الله في التدمرية لو قدر أن السماء هنا لم يراد بها العلو وإنما أريد بها السماء المبنية أريد بها الأفلاك فتكون فيه بمعنى تكون فيه بمعنى إيش علاء لو أريد مثلا أأمن في السماء أريد بالسماء هنا ليس العلو وإنما أريد بها الأفلاف السماء الموجودة المخلوقة فلو قدر ذلك فتكون في بمعنى إيش؟ بمعنى إيش هذا من أجوبة الشيخ رحمه الله التي ذكرها في التدوية هنا قالوا قال تعالى يا عيسى إني متوفيت ورافعك إلي هذه ستمر بنا مسألة قضية وفاة عيسى عليه السلام المراد بها سيمر بنا في صفحة 22 و 300 في صفحة 22 و 300 والخلاصة التي ستمر بنا إن شاء الله أن الوفاة المراد بها أي قابضك بروحك وبدنك ليس الوفاة هنا وفاة الموت من المعلوم ان يعيش على اسم رفع الله اليه كما في الايه بالرفع والله اليه فالمراد الوفاه أي قابضك بروحك وبدنك ولو كانت الوفاه هي الوفاه المعهوده كان العيش ايش مزيه لم يكن العيش مزيه والحاصل أن هذا معناها وهذا ايضا يشرح اللغه اي نعم توفية الحساب بمعنى ايش يقول الشيخ رحم الله في الجواب الصحيح التوفي معناه الاستيفاء الاستيفاء هو القبض وانوعه ثلاثه إما النوم الله يوفقه ان ت... في زهيله موتي او لم لم في منامها ام النوم ام الموت وهذا كله جاء في ايش الايه الكريمه اللي الله يوفقه ان في زهيله وإما واما يراد ال... بالوفاه ب... او الاستيفاء او القبض الروح والبدن جميعا وهذا يختص بمن يختص بعيسى عليه السلام كذا في جواب الصعي الجزء الثاني 85 ومئة ثانية طبعة المدني يقول الشيخ رحمه الله بمعنى السماء يقول السماء والعلو وسماء أي علاء وهذا يعم كل ما يعلم فلما يقال الله تعالى في السماء أي ما فوق المخلوقات كلها أو فوق السماء وعليها هذا معنى في السماء أي أن الله تعالى مصوف بالعلو والحوقية كذا في الدرء السابع صفحة ستة عشر طيب صلى الله عليه سئل هل يتكلم الميت في قبره فقال وأما سؤال السائر هل يتكلم الميت في قبره فجوابه أنه يتكلم وقد يسمى أيضا من كلمه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنهم يسمعون قرعن آلهم وثبت أنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره فيقال له من ربك وما دينك وما النبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي ويقال له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول المؤمن هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا وهذا تأويل قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في عذاب القبر وكذلك يتكلم المنافق من فيقول آه, أه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من الحديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان وثبت عنه في الصحيح أنه قال لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر مثل الذي أسمعه وثبت عنه في الصحيح أنه نادى المشركين يوم بدل لما ألقاهم في القليل وقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولا أثار في هذا تثيرة منتشرة والله أعلم طيب يقول رحمه الله وأما سؤال السائل هل يتكلم الميت في قبري فجوابه أنه يتكلم ذكر عند الذي قال قد يسمع أيضا من كلمه وسبق المرة بناء المؤلفة ذلك أن الميت يسمع من كلمه وعرض الشيخ رحمه الله لمقالة أم المعيش رضي الله عنها وأن عيش رضي الله عنها أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي لما قيل لها حديث ما أنتم بأسمع لما أقول منهم فقالت رضي الله عنها إنما قال يعني عليه إنهم لا يعلمون الآن أن ما قلت لهم حق ثم قال شيخ السلام ومعادف على ريب أن الموت يسمعون خفق النعال طبعا لا رأيبنا هذا جاء بالنص عليه وإنه لا يسمعه قرع أو خفق نعاله ومعادف على ريب أن الموت يسمعون خفق النعال كما تبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث الذي مر بلا قول قليل ما من الرجل يمر بقبر أخيه الذي يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه السلام هذا فلال فتاوى الرابع إلى 20 صفحة 72 و 100 قال كما ثبت في الصحيح أنه قال إنهم يسمعون قرع نعالهم لمؤلمات قرعوا في لفظ خفق نعالهم والبخاري كما جاء في الصحيح عقد هذا الباب باب الميت يسمع خفق النعال في كتاب الجنائز باب الميت يسمع خفق النعال وفي أيضا قضية من يتكلم عقد أيضا رحمه هذا الباب قال باب كلام الميت على الجنازة باب كلام الميت على الجنازة ذكر أي ما جاء الحديث الصالح أي بعد حملها وأنها ان كانت صالحة قالت إيش قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا أبو لها يذهبون بها لا صلى الله لنا ولكم حسن الختاب وبعضها لان كما لا اعرف يقول ان الاصل في الميته انه لا يسمع وما جاء في قضيه ان يسمع قرع العالم ورحويه فهذا يكون يكون ماذا يكون سماع عيش مخصوصا الاصل لا يسمع لان قضيه خفق النعال او قرع النعال هذا يكون سماع يكون سماعا مخصوصا وكان وقص صحيح سنه ان نزل في عذاب القبر ليثبت الله الذين امنوا بقول الثابت وكذلك يتكلم المنافق المنافق بروايه الكافر اذا قال سياتي هذا ايضا الحديث في صفحه 882 قال المؤلف هنا في قال فيضرب بمرزبه من الحديد وفي روايه بمطرقه وفي روايه البخاري بمطارق وجاءت هيش روايه لو ضرب طول ضرب بها جبل لصار ترابا قوله عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافن ونسألت الله يسمعكم عذاب القبر مثل الذي أسمع أخاجع مسلم يقول ابن القيب رحمه رفعه كتاب الروح لو أطلع, لو أطلع الله تعالى على العباد لو أطلع عليهم هذا العذاب أو اطلعوا عليه لزالت حكمة التكليف لزالت حكمة التكليف ولزال الإيمان بالغيب ولما تدافن الناس هكذا في الروس 87 و100 فهذه هي الحكمة أن الله تعالى جعل عذاب القمر يعني لا يظهر للناس لهذا أولا حتى يتبين من يؤمن بالغيب مما ليس كذلك وأيضا من حكم الحكم في ذلك أنه لو أن العذاب انكشف لما تدافن الناس ثم فكون الناس يتذفن يعني انا احسب ما قد يسريج من النكد ولا القلق بسماع بسماع العذاب يعني ينتفي وان كان المؤلف كما سياتي وكذا الطيب يقول ان عذاب القبر وان كان غيبا لكن قد يظهر هذا العذاب وهذا النعيم كما شوهد ورؤي طيب سوف سئل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات تدخل الروح في جسدي ويجلس ويجاب منصرا ونكيرا فيحتاج منصى ثانيا فأجاب عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا وإن كان ذاكا قد يكون أكمل من بعض الوجوه كما أن نشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأ وإن كانت أكملا من بعض الوجوه بل كل موطن في هذه الدار وفي برزخ والقيامة له حكم يخصه ولهذا أخبر النبي صلى الله, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يوسع في قبره ويسأل ونحو ذلك وإن كانت التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدل الميت وتفارقه وهذا يسمى ذلك موتا فيه قولان قيل يسمى ذلك موتا وتأول على ذلك قوله تعالى ربنا أمتنا ثنتين وأحيتنا ثنتين قيل إن الحياة الأولى في هذه الدار والحياة الثانية القبر والموت في الثانية في القبر والصحيح أن هذه الآية كقوله وكنتم مواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فالموتث الأولى قبل هذه الحياة والموتث الثانية بعد هذه الحياه وقوله تعالى ثم يحييكم بعد الموت قال تعالى منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تفرجون فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله وتفارقه تعالى فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى وتفارقه متى شاء الله تعالى لا يتوقف ذلك بمرة ولا مرتين والنوم أخ الموت لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه بسمك اللهم أموت وأحيا وكان ذي السيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فقد سمى, فقد سمى النوم موتا لاستيقاظ حيا. وقالت وقد قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى فبين أنه يتوفى الأنفس على نوعين فيتوفاها حين الموت ويتوفى الأنفس التي لم تمت بالنوم ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسه ومن لم يمت أرسل نفسه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن امسكت نفسي فارحمها وإن اغسلتها فحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين والنائم يحصل له في منامه لذة وألم وذلك يحصل للروح والبدن حتى إنه يحصل له في منامه ما من يضربه فيصبح والوجع في بدنه ويرى في منامه أنه أطعم شيئا طيبا فيصبح وطعمه في ثمه وهذا موجود فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به والذي إلى جنبه لا يحس به حتى قد يصيح النائم من شدة الألم أو الفزأ الذي يحصل له ويسمع اليقضان صياحه وقد يتكلم إما بقرآن وإما بذكر وإما بجواب واليقضان يسمع ذلك وهو نائم عينهم مغمضة ولو خوقب لم يسمع فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسمع قرآن آله وقال ما أنتم أسمع لما أقول منهم والقلب يشبه القبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما فاتت الصلاة العصر يوم الخندق ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا وفي لفظ قلوبهم وقبورهم نارا وفرق بينهما في قوله وفرق, بين وفرق بينهما في قوله بعتر القبور وحصل ما في الصدوء وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك ولا يجوز أن يقال ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثلما يجده النائم في منامه بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم وهو نعيم حقيقي وعذاب حقيقي ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال السائل الميت لا يتحرك في قبره والتراب لا يتغير ونحو ذلك مع أن هذه المسألة, مع أن هذه المسألة لها بسط يقول وشرح لا تحتمله هذه الورقة والله وعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم هنا سؤال الشيخ رحمه الله عن منكر ونكير عن سؤال منكر ونكير إذا سأل الميت هل تدخل روح في جسده ويجلس ويجاوب, ويجاوب منكرا ونكيرا فيحتاج موتا ذانيا هذه مسألة جاءت في هي بالنصف أيضا موجودة في جاعة المسائل الرابع 35 و 22 فما بعدها خلاصة كلام المؤلم أن الشخص إذا وضع في قبره فالروح تعود إلى بدنه كما جاء في الحديث لكن الذي قره الشيخ رحيم الله وقره أيضا بالقييم وقره فيما بعد الحافظ بالحجر رحمة الله عليهم جميعا أن هذا العود عود عارض عود عارض وليست حياة نيش ليست حياة مستقر الله فهما موتتان وحياتان الموت الأولى قبل أن ينفق فيه الروح والموت الثاني الموتها المعهودة وكذا الحياتان فعندك الحياة الدنيا وعندك الحياة الأخرى بعد القيامة الكبرى هذا الذي حرمه المؤلف رحمه الله كذا تلميذه ابن القيم قال عندك هنا الشيخ رحمه الله في الجواب عود الروح الى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا وإن كان ذات لمعادة روح البدن قد يكون أقبل من بعض الوجوه كما أن النشأ الأخرى ليست مثل هذه النشأة يقول أن عود الروح ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة هذا المعنى قرر شفا عمر في أدة مواطن وقررها بالقيم مثلا يقول القيم عقد عقد في هذا فصلا أو عقد في هذا مسألة في كتاب الروح مسألة ساجسة هل الروح تعادل الميت في قبره وقت السؤال أم لا تعادل فقال رحمه الله قال قد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس حيث صرح بعادس الروح إليه إذن الروح تعود على البدن وقت السؤال وقت سؤال منكرونكي ثم قالوا وهي إعادة خاصة لا توجب حياة البدن قبل يوم كيرا إعادة خاصة أو إعادة عارضة هكذا في كتاب الروح المسألة السادسة وقال في تعليق على تهديب سنة من داود قال وأما رد, رد الروح إليه إلى الجسد فالبرزخ للسؤال فرد عارض فرد عارض لا يتصل به حياتها ليس الحياة ليس مستقرة هكذا في تهديد سنوان داود الجزء السابع 41 و 41 100 أيضا الحافظ بالحجر قال بالفتح عن هذه الحياة قال هي حياة عارضة ليست مستقرة معهودة في الدنيا وإنما قال إعادة لفائدة الامتحان فالقصد أنه قال ليس أنها حياة عارضة أو قال إعادة عارضة هكذا في الفتح الثالث أربعين ومئتين وبقيم ومن قبل شيخ الإسلام تعقبوا بالحزم لأن بالحزم رحمه الله في الفصل ينفي عود الروح أن الروح تعود البدن وقت السؤال وطعن في بعض الأحاديث التي وردت الشيخ تعقب في هذا في شرح النزول في الفتاوى الخامس كما أيضا ابن القيم تعقب في كتاب الروح فبين له ان العود هنا الحياه هذه ما هي مثل حياه الدنيا وانما هي حياه عارضه وقال ابن هذه مثل حياه ايش قتيل بني اسرائيل لما قال تعال فكلوا ضربوه ببعضها هذه حياه عارضه وليست ايش وليس الحياه ثابتة أو ليست حياة ثالثة هما حياتها قال ربنا أمتنا ثنتين وحييتنا ثنتين قوله رحمه الله هنا في كلام الشيخ قال كما أن النشأة الاخرى إلى آخره يعني هو إشارة إلى قضية يعني ان عندك حياة الدنيا وعندك حياة الزرزق وعندك حياة التي أكمل حياة حياة الآخرة لما قال كما أن النشأة الاخرى ليست مثل هذه النشأ وإن كانت أكمل منها حديث الاشياء القيم كما تعرفون مر بنفره التعاويه بصفها يقضي في ايش تعلق الروح ايش بالبدن وان لها يعني خمسه احوال تعلق الروح بالبدن وهو في بطن أمه جنينا والثاني تعلق ايش به في الحيض الدني والثالث تعلق الروح بالبدن وقته وقت ايش وقت وقت النوم ثم تعلق الروح بالبدن وقت البرزخ والأخير تعلق الروح بالبدن بالقيام القبر الذي هو أكمل وأتم التعلق هذا بعض الكلام القيم في كتاب الروح هنا مثلا عندك لما قال تعالى قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارثا أخرى قال منها خلقناكم وفي انعيدكم لما قال وفي هنا لما يقول اعاده هل المراد بها النشئه الثانيه ولا المراد بها عود الروح للبدن في القبر وايش نفهم من سياق الايه منها خلقناكم وفي انعيدكم ومنها نخرجكم جثه اخرى ما الذي يفهم كيف هنا من انه لانه, لأنه قال ومنها نخرجكم ايش اداره الشيخ يقول رحمه الله يقول هنا في فلو وفيها نعيدكم هو المراد به عود الروح الى في القبر وعود الروح في عود الروح للبدن في القبر عود ايش مستقر العرض عارف ليس حياه نعيش مستقره وقال هذا هو عود الروح الى القبر وليست هي النشاء الثاني النشاء الثاني لما قال ايش ومنها يخرجكم داره الغرب هكذا قال في النتائج الخامس تسع واربعين في قوله تعالى الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يقول شيخ رحمه الله لما ذكر حديث باسمك ربي وضعت جنبي قال في هذه الأحاديث من صعود الروح إلى السماء وعودها إلى البدن ما يبين أن صعودها نوع آخر ليس مثل صعود البدن ولا نجولها هكذا في الفتاة الخامس خمس واربعين واحد وخمسين واربعين عندما تعطي تصعد تذهب تجي أنها, أنها تكون مرسلة او ممسكة ف... وهذه الصفات أنها تصعد وتذهب وتجي هي تصعب بالأبدان لكن الاتفاق في الإسم فقط الاتفاق في الإسم أما الكيفية فلا أليس صعود الروح كصعود البدن كما قرر الشيخ عمال الله وقال في مضعين آخر عروج الروح إلى السماء مع أنها في البدن ليس من جنس عروج البدن الذي يمتنع هذا به البدن لا يمكن أن يعرضها للسماء صعر لا يعرضها للسماء لا يمكن ومع ذلك يقول الشيخ عرود الروح إلى السماء مع أنها في البدن ليس من جنس عروج البدن الذي يمتنع هذا فيه ثم قال عرود الملائكة ونزولها من جنس عروج الروح ونزولها هكذا قال في الفتاوى الخامس 58 و400 وذكر عني في الشيخ هنا يعني لما ذكر قضيه المقارنه بين القبر وبين القلب وبذكر عندك ايضا ايش النائم من باب التقريب ان الشخص اذا نام يرى ما يقلقه ربما صراخ ربما صاح ربما اثر ظهر اثر الرؤيا على وجهه من تغير الوجه او الحزن او حتى البكاء نعم فذكر هذا من باب التقريب هذا الذي قال في الاخير ولا يجوز انفال ذلك الذي يجوز ميه في النعيم والعذاب مثل ما يجوز النافي بل لكن هذا من باب من باب التقريب من باب التقريب اا وليس من باب ايش المماثله والا فنعيم القبر او عذابه هو حقيقي واقع على الروح والبدن وهذا يبي لك ان شاءنا الواحد اجي الله تعالى لا يحاط بها ولهذا يقول الشيخ وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارا إلى أي أموت يعني لأن الشخص نائم الروح هي في بدنه نعم هي فارقة البدن من جهة لكن إيش بقيت متصر إيش من جهة أخرى فهذا يعني عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة هذه الروح أدى على أن الله تعالى على كل شيء قدير وأن قدرته لا يحاط بها ولو روح العبد في بدنه لا تزال ليلا منهارا إلى أن يموت ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش وهي لا لهم تفارق جسده هذا بعض كلامه رحمه الله في كتاب في شرح حديث المسؤول بعد قال شيخانك هنا مع أن هذه المسألة لا بسط يطول وشرح لا تحتمل هذه الورقة يعني رح الشيخ رحمه الله في غاية النص والجود والكرم يعني الذي منعه من, من البسط وإيش أن الورقة لا تحتمل ما قال عبارة الرتيبة لإيدام يقول الكسالة من أمدالنا لا يحتمل وقت او نحو إذا كان تحتمل وإيش هذه الورقة رحمة الله عليه طيب وسئل عن الصغير وعن قثل إذا مات هل يمتحن قال الوقوف فيهم وإيه قال الله أعلم بما كانوا عاملين ولبثه موضع آخر وإذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير فيه قولان في مذهب أحمد وغيره أحده أحدهما أنه لا يمتحن وأن المحنة إنما تكون على منكلفة في الدنيا قاله طائفة منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والثاني أنهم يمتحنون ذكره أبو حكيم الهمداني وأبو الحسن بن عبدوس ونقله عن أصحاب الشافعي وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والمجنون من قال إنهم امتحنوا في القبر لقنه ومن قال لا يمتحنوا لم يلقنه وقد روى مالك وغيره عن نبيه ريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قفل فقال اللهم قهي عذاب القبر وفتنة القبر وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة وإنهم مكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري أن أهل السنة واختاره وهو مختبى نصوص الإمام احمد والله أعلم وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في الجنة وإن كانت درجاتهم متفاضلة والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم وتفاضل أعمالهم إذا كانت لهم أعمال فإن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كغيره والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات وإن كان القلم موفوعا عنهم في السيئات كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبياً من محفة فقالت ألي هذا قال نعم ولكن أجر رواه مسلم في صحيحك وفي السنن أنه قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وكانوا يصومون الصغار يوم عاشراء وغيره فالصبي يتاب على صلاته وصومه وحجه وغير ذلك من أعماله ويفضل بذلك على من لم يعمل عمله وهذا غير ما يفعل ما به إقواما لأبويه كما أنه في النعم الدنيوية قد ينتفع بما يكسبه وبما يؤطيه أبواه ويتميز بذلك على من ليس كذلك وأرواح المؤمنين في الجنة كما جاءت بذلك الآثار وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمنين تعلق من الجنة نسمة المؤمنين تعلق من الجنة أي تأكلوا ولم يوقت في ذلك وقت قبل يوم القيامة والأرواح مخلوقة بلا شك وهي لا تعدم ولا تفنى ولكن موتها مفارقة الأبدان وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان وأهل الجنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم عليه السلام طول أحدهم ستون ذراعا كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة وقد قال بعض الناس إن أصال الكفار يكونون خدم, خدم أهل الجنة ولا أصل لهذا القول. وقد في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا وينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الجنة فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم في فضول الجنة فكيف بمن دخلها من ولد آدم واسكن في غير فضولها فليس أحق بأن يكون من أهل الجنة ممن ينشأوا بعد ذلك ويسكنوا فضولها وأما الورود المبكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيح عن جابر بأنه المرور على الصراط والصراط هو الجسر فلابد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم ابناء ثلاث وثلاثين في طول ستين ذراعا كما تقدم وقدروا يا أن العرض سبعة أذرع والله أعلم طيب هذه المسألة كما تلحظ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الله عليه جامع هذا ال ال ال ال الكنز يقول سقط أول جواب هنا قال وسئل عن الصغير وعن الطفل إذا مات هل يمتعن إلى آخره قال ألوه فيهم, الوقوف فيهم. يبدو انتلمة الوقوف التي فيها ساخط هي ترجع الى الكلام في قضية ايش اطفال اطفال اطفال المشركين الوقوف فيهم فيما يتعلق اطفال المشركين كما جاء ذلك في كلام المؤلف في عدة مواطن فالمقصود ان قول الوقوف فيهم في حق من في حق اطفال المشركين يقول الشيخ رحمه الله المؤلف والصواب الذي يذل عليه الكتاب والسنة انهم اللي هم لا يعذبون جميعا ولا ينعمون جميعا بل فريق منهم في الجنة وفريق في السعير وهذا مقتضى نصوص الإمام أحمد فإن أكثر نصوصه على الوقف فيهم على الوقف فيهم يعني يتفق مع عبارة الآن التي عندنا في الكتاب بمعنى أنه لا يحكم لأحد منهم بجنة ولا نار فهذا معنى إيش التوقف هنا هكذا في مختصر للفتاوى المصرية صفحة 2240-600 وهو أيضا في جامع المسائل الثالث 33 و 200 الجزء الثالث صفحة 33 و 200 طيب مدامنا يعني في مسألة أطفال مشركين فالعلماء تحدثوا عن شيء من التعليق الذي ذكره المؤلف وتلميذه بغييم يعني هذه المساله يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله اورد الاثار وكذا ايضا اوردها بغييم احكام الذمه بالمسائل التي وقع فيها لبس ووقع بتعدد فيها الاقوال وبغييم حتى 10 اقوال وذكروا اثارا في ذم الخوض فيها كما جاء في الحديث لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا ما لم يخضوا بالقدر والولدان والشيخ رحمه الله يعني يبين أن ما جاء الذنب في خوض فيها لمن خاض بالباطل أما من نظر بعلم وعدل فليس الأمر كذلك فالمؤلف قطع بالقول الذي يراه والذي فيه جمع بينه الأقوال <تصفيق> وبسط الشيخ للمسألة هو في الدر كما سبق المربع من مضوع الفترة فذكر الأقوال وبطي مصر بحكامها للذمة في الجزء الثاني في آخر الكدام والذي حرره المؤلف رحمه الله أن أطفال المشركين هم في الدنيا هم تبع لأبائهم فهم تبع لأبائهم من جهة الكلام كنا هسه انق من الحكم الدنيويه الولايه من جهه الارض من جهه الاولى لا يصل عليه بلاد المقاصد سميد ف تجري عليهم احكام ايش آه، آه، آه، والحكم الاخروي هو ايش الله اعلم ما كان الله علم ما كان عاملين وانهم يمتحنون في الارصات يمتحنون في ارصات القيامه كما يمتحن الذين لم تبلغوا التعب أو مثلا من من من يلحق بالاطفال كالمجانيين واشبعين هذا خلاص كلام الشيخ رحمه الله تعالى بقي انه في مساله سنب عليها لانه سابقا مرت بنا في موضوع انه لما نقول انهم تبع لابائ هذه واضح لكن لما يعني يعني اذا اذا اذا مات ابواه هذا الطفل مات ابوه هذا الطفل ما تاع الدواه المشركان او احدهما فهل يحكم باسلامه مرت في المساله كذلك يعني مرت بنا في صفحه 46 و2 حتى نزيل اللبس وكان الشيخ هناك في ذاك الموضع ذكر هذا القول انه يشحكم عليهم بالاسلام قال ولهذا ذهب الامام احمد رضي الله عنه مشروعا الى ان الطفل متى مات احد ابويه الكافرين حكم باسلامه الجواز الموجب للتغيير عن اصل الفطره لكن الذي يرجح المؤلف سبق ان ذكر كلام القيم وكلام القيم الذي كان رافعا كتاب الشفاء هو جاء يعني في الدر وقال الشيخ رحمه الله انها الصواب انه لا يحكم له ما لا يحكم له بإسلام إذا مات أبواه أو أحدهما أنه لا يحكم له ويش بإسلام وقال هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور قال وهو إجماع قديم قال وهو إجماع قديم أكد في الدراء الثامن 34 و 400 فكلام الشيخ هو يعني نعتبره تعقيب على الكلام الذي ذكره هناك والله أعلم هذه مسألة أيضا في قضية الله على بما كانوا عاملين قال الشيخ يعني ان تفسير الحديث الله على بما كانوا عاملين يقول بذلك عدة آثار مرفوعة عن الناس عن الصحابة والتابعين بأنهم تحنون في الآخرة وغير مما لم تبلغه الرسالة في الدنيا هذا معناه الله اعلم هذا معناه ايش في العرصات يوم القيامة هكذا في الدر الثامن صفحه 140 ثم ذكر الشيخ رحمه الله إنه اذا قلنا بهذا القول فانهم في الدنيا ايش فتبعوا فيقول بهذا التفصيل يعني تزور الخصومات تزوليش الخصومات التي كره الخوض فيها التي كره الخوض فيها لأجلها من كره يقول إذا فصلها للتفصيل تذهب تلك الخصومات التي كره الخوض فيها لاجلها من كره فهو يقول من الأقوال التي في قيلة ما تسلم من إيش من اعتراض ومن محالية فبعضهم يقولك أن أطفال المشركين أنهم في النار هكذا يعني يقطع ويقطع بناء أحيانا على أطل فاجئ ويعيش بناء المشيئ المحظى أن الله تعالى له ذلك أن يدخل هؤلاء الأطفال يعني ولو لم يعمل ويعيشئ النار فهذا المأخذ يقول لهم يدخلون النار وفق المشيئ المحظى هذا مردود فمشيئة الله تعالى ليست مشيئة المحظى بل هي مشيئة قائمة على الحكمة والتعليل وعلى أحد يحب إليه العذر من الله كيف يدخل هؤلاء الأطفال النار بلا موجبن وبلا سبب القرص من الشيخ يقول لما نقول أنه في النار هذا القول يعني يخلو من ما يدفعه لما نقول أنه في الجنة لا يخلو أيضا من ذلك لما نقول بعض يقول أنه مع أبائهم لما نقول مع أبائهم في الآخرة أيضا كذلك قريب من القول يشبه أنهم في النار لأنه يعني كون أبائهم أدنبوا هؤلاء الطفال لم يزيبوا فالحاصل ان هذا التصفيل يزول الاشتباه وهذا ما عبر عن الشيخ رحمه الله في نفس الموطن لما قال هذا قال شاء الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفار في الدنيا بأحكام الكفار في الآخرة فيقول إذا حصل المجكاك بين الاحكام الدنوية والحكام الأخروية يزول الاشتباه في الدنيا هم من أبائي كما جاءت الرواية وفي الله علم ما كانوا عاملين هكذا في الدارة الثامن 22-34 وبالقييم يقول أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذرار المشكين قال, قال ماذا قال هم من آبائهم ويقول كلمة من معناها من جهة الحكام الدنوية ما قال هم مع آبائهم يقول وقال هم مع معناه أن ألحقوا بهم في الآخرة هكذا قال بالقييم في حكام أهل الذمة الجزء الثاني 45 و 600 طيب انتين من هذه المسألة قال عندك هنا واذا مات الطفل هل يمتحن في قبل يسأله نعم هذه المسألة مرت بنا في قبل في صفحة 57 و 20 وستمر بنا ايضا في صفحة 80 و 20 ايضا بعد قليل فالذكر عندك القولين والذي اختار المؤلف أنه انهم يشألون أنهم يمتحنون أذكر عندك الأدلة قد البعض يستشكل كيف يمتحنون أبقي يمبين أن الله تعالى يكمل لهم العقول ليعرفوا بذلك منزلتهم ويلهمون الجوار عما يسألون عنه فليس في شيء يسميه تكليف ما لا يطاق أو نحفي ذلك فالله تعالى هو أحكم وأرحم أيضا مثلا ما جاء في الحديث أنه مثلا صلى على طفل وقال الله مقيه أذاب القبر فبين بالقي انه لما قال عذاب القبر ان العذاب اعم من ايش قال عذاب القبر لا يعني انه يكون ايش معاقبا وابن قول صلى الله عليه وسلم السفر قطعه من العذاب ما قال قطعه من من العقاب فالحاصل ان العذاب اعم من ايش من العقاب يكون يعني يكون ايش ماذا يكون يعذب هذا الطفل لا يعني يكون ايش معاقباً. لما ذكر أنه يمتحنون كما عليه الجمهور وهذا الذي قدل عليه الذليل وعليه أكثر العلماء قال في المختصر الفتاوى المصرية عن هذا الاختلاف قال وهذا الاختلاف في امتحانهم في البرجزخ في القبر يشبه الاختلاف في امتحانهم في العرصات يعني, يشبه يعني هل, هل يمتحنون في العرصات؟ والذي كرر شيخ الإسلام وقرره قريمة على دل أنهم تحنو يوم يكتب على نساب وأيضا عند الحديث الأسد بن وغيره أنهم يعني يسألون كما يسأل الهرم والأصم قال يشوي اختلاف امتحانهم في العرصات قال وقول من يقول بامتحانهم قول من يقول بامتحانهم أقرب إلى النصوص أقرب إلى النصوص والقياس من قول من يقول يعاقبون بالامتحان هكذا في مخصوص المتاوى المصرية 46 و 600 وهو بجامع المسائل الثالث 38 و إذا نخلص من هذا أن الأطفال أنهم يمتحنون ويسألون بقي عندنا هنا بعض العلماء لم يعبر بالوقوف يعني لم يقول ان البعض يقولك أنها نقل في أطفال المشركين فبقى شيخ الإسلام بيّن ماذا يغالب الوقف هنا فبعضهم يقول نحن نتوقف في أطفال المشركين بمعنى أن نايش نقول لا يعلم حكمه لا يعلم حكمه لا في جنة ولا في دار وبعضهم يقول إيش يطلق التوقف على نايش يجوز أن يدخلوا الجنة كلهم ويجوز أن يدخل إيش النار إيش كلهم لكن المعنى الصحيح التوقف لا هذا ولا هذا وإنما المعنى الصحيح هو التصيح الذي جاء الجديد علي حجز الله أعلم بما كان قام لما قال ثم الله أعلم بما كان عام sweating يعني الله تعالى أعلم إينا وهذا ليس, إيش ليس بمعنى التوقف الذي هو معنى أنه لا يعلم عن حده الله تعالى أعلم بمن هو قابل للهداية فيسأل فيدخل جنة ومن كان يعني قابل الكفري فيسأل فيختار الكفر رجعت. الله Šehadu an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 يا <تصفيق> ولي في قضية الوقف فيهم يمغي أن يتضح لنا البيان في هذا فكلام شيخ الاسلام كما سمعنا إذا أريد بالوقف في أطقال المشيكين أنه لا يعلم حكم فليس كذلك بل يعلم حكم أن منهم من إلى الجنة ومنهم من هو إلى النار أيضا لم يقل الوقف أن يكون أن يكون, أن يكون جميع للجنة او جميع النار هذا ليس كذلك بل منهم ومنهم هذه ذكرنا ببعض المداعب الواقفية التي ترد في مسائل أسماء احتام مثل المذهب المرجع الواقفية الذين قالوا أن العصاة يجوز أن يدخلوا كلهم الجنة ويجوز أن يدخل جميعاً النار فهذا بقى أن يعني فساد هذا القول وأن آية إن الله لا يغفر أي شرك ويغفر ما دون ذالت لمن يشاء كما أنها ترد على الخوارج فأتزلها الوعيدية الذين يعني يعني خلدوا بمطلق المعاصي هي ترد على المرجع الواقفية الذين قالوا يش يجوز أن العصار كلهم يدخل جنة ويجوز أن يدخل كلهم جنة هذا التوقف يعني فاسد لأن الله تعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ففهم الآية الكريمة أن ثمة أقوام لم يشعلت علي أن يغفر لهم بل بد أن يعدبوا ما شاء الله أن يعدبوا ثم يؤذى لهم بدخول الجنة ببشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى الكلام الشيخ سلام في في موضوع معنى التوقف في الدر الثامن 36 و400 وبالقيم يتحدث عنه في احكام الذمه طابعه صبح الصالح الجزء الثاني 20 و600 طيب البادئ قال رحمه الله وارباح المؤمنين في الجنه كما جاءت بذلك الآثار وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن يعني النسمة هي النفس وهي الروح تعلق من الجنة سبق المرة بنا الحديث في صفحة 24 و20 وسيمر بنا أيضا في صفحة 95 و20 نسمة المؤمن إذا مات في الواء إذا مات طائر تعلق من الجنة تعلق في ضم اللام يقول بالقيم في كتاب الروح قال فغذاء الروح من الجنة في البازخ دون غذائها مع بدنها يوم البعد والذو الآن لم الحدي قال تعلق من الجنة قال فغذاء الروح من الجنة في البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم البعد في يوم القيام الكبرى ثم ذكر رواية تعلق من الجنة أي تأكل العلاقة وأما تمام الأكل تمام الأكل والشرب فإنما يكون يوم القيامة يعني هناك نعيم في القبر لكن هذا النعيم الذي في القبر دون دون النعيم السرمدي الأبدي في يوم القيامة في المقالة رحمه الله والأرواح مخلوقة بلا شد وسبق المرة بنا هذا صفحة ستة عشر ويعني من حتى الإجمع في هذا كبه القتيبة وغيره أن الأرواح مخلوقة موجودة وإذا كما يقوله زندقة الصوفية والصابعة الفلاسبة انها آآ يعني آآ أنها قديمة كقدم الرب ومرت الشبعات والجواب عنها في ذلك الموطن إلا قال وهي لا تعدم ولا تبنى نعم هي مخلوقة مربوبة لكنها الله تعالى كتب لها الخلوط قال ولكن موتها مفارقة الأبدان هذه المسألة مرت بنا شرة طحوية لما يقال هل الروح تموت أم لا فذكر عندك المؤلف الكلام والقيم يعني ببسطة كعادة فيه فقال أن بالموت مفارقة الروح للبدن إذا أردت بالموت مفارقة الروح للبدن فالروح تموت بهذا المعنى ولا لا تموت أما إذا أردت بالموت العدم والزوال فليس كذلك قال فعلا كتب لهذه الروح أيش البقاء والخلود طيب قال وقد قال بعض الناس إن أطفال الكفار كونون خدم أهل جنة ولا أصل لهذا القول هذا القول كما ذكر من قيم جعى عن سلمان رضي رعانه قال صح عن سلمان وبقييم ساق جملة من الأثار في ذلك من قال أن الكفار كونون خدم لأهل جنة ساق اثار مربوعة وقيم غيرها ا بقي قيمه سبب ما ما تعقب هذا القول قال لكن احاديث الامتحان اكثر واصح واشهر يعني يقول ايش ان راون الاصابه بدل الامتحان فيقول احاديث الامتحان الله اعلم ما كان عملي وما جاء في معناه يقول اكثر واصح واشهر لكن كما تلحظون الشيخ الاسلام نقض هذا القول ويعني تعقبه هذا في حكام أهل الذمة الجزء الثاني 43 -600. قال عندك واتبصوا عنه أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا فينشي الله لها خلقا آخر فيسكنهم الجنة المؤلف رحمه الله استدل بهذا العديد وإذا كان هناك خلق جديد ينشئهم الله تعالى يقول فكيف بمن دخنوا اليدم وأسكن وأسكن في غير فغولها يعني يقول إذا كان هؤلاء الذين انشاءوا تعالى دخلوا جنة فايش غيرهم من باب ولا ولا لا ايلا ولهذا قال هذه العبالة قد تشكي لما قال احق بان يكونوا جنة ممن ينشع بعد ذلك ويسكن فغولها مقصود الشيخ رحمه الله انهم لابد لابد ماذا ماذا اراد الشيخ بهذا لما اراد إيش؟ ان يثبت ان هؤلاء لابد لهم ماذا لابد لهم للمتحان نابذ لهم من الامتعان طيب قال واما الورود المذكور في قوله تعالى وان منكم الا واردا فقد فسره محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هو مسلم في عن جابر بن عبد الله بانه المواصره فكون مثل نقول ان اطفال المؤمنين مثلا في الجنه مثلا او ان ارواحهم في الجنه ما يشكل مع قضية هاي وإن منكم إلا واردها كان عربك حتى مخضية لأن الوروز هنا هو على, على, على القول الأظهر وماذا هو المرور على الصراط هو المرور على الصراط والشيخ رحم الله تحدث عن المسألة في الدرء السابع وتسع واربعين وإيضا سبقا مرت بنا بكلام شارع في الجزء الثاني صفحة سبعة يقول الشهر الزام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا ينافي هذا الورود يعني لا ينافي الورود في آية إيش ومنكم من وارده لماذا؟ قال فإن مجرد الورود ليس بعداب مجرد الورود له ليس بعداب بل هو تعريض للعداب بل هو تعريض للعداب وهو إنما نفى الدخول الذي هو العذاب لا يدخل نارا أحد ما يدخل الشجرة وهو إنما نفه الدخول الذي هو العذاب لم ينفي التقرب من العذاب ولا نعقاد سببها <تصفيق> وايضا انت كلام الشيء لما قات على وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية فهنا كما بعين جاءها الطحاوية هنا النجات من الشر لا يستلزب حصولها يعني كونهما قال ثم النجي لا يستلزم يش حصوله أو وقوعه يستلزم ماذا يستلزم العقادة White سببه وذكر عندك النظاية لهذا من القرآن لما قال تعالى ولما جاء رئيان إب hineاجه ولم ما جاء أمرنا نجينا شعيبا فهنا لما قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا صالحا هل العذاب أصاب بعد صالحة أو شعيب لا وإنما يعني إن عقد سببه هذا بعض كلام المؤلف رحمه الله تعالى طيب تفضل سئل الشيخ رحمه الله عن الصغير هل يحيى ويسأل او يحيى ولا يسأل وبما لا يسأل عنه وهل يستوي في الحياة والسؤال من يكلف ومن لا يكلف فأجاب الحمد لله رب العالمين أما من ليس مكلفا كالصغير والمجنون فهل يمتحن في قبله ويسأله منكر ونكير على قولين للعلماء أحدهما أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهم وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما والثاني أنه لا يمتحن في قبله كما ذكره القاضي أبو يعلى بن عقيم وغيرهما قالوا لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا ومن قال بالأول يستدل بما في الموطع عن أبي فريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الصغير لم يعمل خطيئة قط فقال اللهم به عذاب القبر وفتنة القبر وهذا يدل على أنه يفتن وأيضا فهذا مبني على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة كما وردت بذلك أحاديث متعبد وهو, وهو, وهو القول الذي حكاه أبو الحسن الأشعر عن أهل السنة والجماعة فإن النصوص عن العيمة كالإمام احمد وغيره الوقف في أطفال المشركين وكما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صيل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وثبت في صحيح البخاري من حديث السمرة أن منهم من يدفل الجنة وثبت في صحيح مسلم أن الغلام الذي قتلوا الخضر طبع يوم طبع كافرا فإن كان الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيد فإذا كان ذلك لامتحانهم في الدنيا لم يمنع امتحانهم في القبور لكن هذا مبني على أنه لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة وإن, لهم وإن شهد لهم مطلقا ولو شهد لهم مطلقا فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد يكون منافقا بين مؤمنين لما الله أعلم طيب المسألة هذه كما تلاحظون هذا الموضن الثالث او الرابع الموضن الثالث يتحدد فيه الشيخ عن مسألة هل الأطفال يمتحنون بالقبر أم لا سبق المرة بين قبل قليل في صفحة 77 و سبع و سبع و خمسين و أن الذي عليه الجمهور أن الأطفال يمتحنون قال عندك هنا وأيضا فهذا مبني على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة وهذا المثل اللي قلنا وقع فيها الخلاف وتعدد فيها الأقوال لعشرة أقوال وعرفنا أنهم في الدنيا هم تبعوا لأبائهم أما في الآخرة فكما قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كان عاملي وأنه يمتحنون في العرصات قال وثبت في صعي البخاري من حديث سمر أن منهم من يدخل جنة وثبت في صعي مسلم أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوما طبع كافرا حديث أن الخضر طبع يوما طبع كافرا مرضنا في صفحة 46 ومئتين وعرفنا معنى كلمة معنى طبعة هو أن المراد بطبعة بمعنى كتبة وختمة لا يسد بمعنى جبلة وخلقة لأن الشخص إنما يكون مجمونا على ماذا كل مولود يولد الفطرة فكان المسألة لأنها نصل الموضوع الفطرة والمثاق فبين المؤلف رحمه الله أن هنا الطبع هنا بمعنى كتبة وختبة يعني أنه لو عاش لا لا لا لا لا لا اختار الكبر فبين المؤلف أن المراد كتبة وختم وليس بمعنى جبلة وخلقة هكذا في الدراء الثامن 27 و400 والمؤلف أطال في المسألة يعني هل الغلام الذي قتل الخضر عليه السلام هل كان مكلفا أم لا استطرت بهذا في نفس الحالة السابقة أه والذي يعني ثبت في حديث ابي بن كعب هذا أن أن أن أن هذا الغلام يعني طبع عليه وهو كافرا ولذلك ابن عباس كان يقرا واما الغلام فكان كافرا يقرا هكذا واما الغلام فكان كافرا وكان ابواه مؤمنين طيب انت من هذه المساله بقي عندنا لما قال مؤلف آه آه آه لكن هذا مبني على أنه لا شهر الكل معينة من أطفال المؤينين بيانا في الجنة هذه مسألة محلة إشكال كلام مؤلف هنا أنه سبق المرة في شرح الطحاوية ومر بنا الحديث ان أطفال المؤينين في الجنة ولم يقال في الجنة الذي يبدو أن يعيش هذا بالتعين أو بدون تعين ها؟ بالتعين هذا يرد على كل مسلمين نحن أقول المسلمين في الجنة دون ان يعين زيد أو, او عمر الا من جاء به النص على فعلي السرك العشره مثلا فالذي يدل عليه يدل عليه النصوص والله اعلم انه ايش يشهد له ايش بالجنه بعيانه والامام احمد يقول اصدقائي اي الامام أحمد يقول واحد يشك انه في الجنه هكذا يقول هو يرجع لابويه كيف يشك دي انا الغلام هذا الطفل الذي لم يغ عندي يعني يرجع يكون ماذا شفيع لابويه يقول كيف يشك انهم ايش في الجنه والامام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال اجمع من يعتد به علماء المسلمين على ان من مات من أطفال المسلمين انه من اهل الجنه هذا في الشرح على صحيح مسلم 16 جزء السادس على جصف على سبع ومائة وين وبعض هالعلم كما ذكر ابن القيم وحماد لكن يعني هم قد يحتجون حديث لما قال السلم لعائشة لما قال لما مات الطفل من انصار طوبة لحصف ناصر في الجنة فقال عليه السلام أو غير ذلك فجاء الجواب عن هذا الحديث ان هذا قبل أن يخبر عليه السلام بيشبه أنه في الجنة هذا الجواب والجواب الاخر ايش انه انما لا على عاجل انها سرعه في القطع بامر مغيب والجواب الثالث انه بعضهم العلمي ايش تكلموا إيش؟ تكلموا في منشاه ايش صحه الحديث وضعنا فيه كما هو عند احمد وغيره لكن قضيف انهم في الجنه دون تعيين هذا حكى الشيخ علي الاصحاب الحنبلي كما جاء في جامع المسائل الجزء الثالث صفحه 34 ومائتين. والمسألة ايضا جاء لها حديث في بداع الفوائد بقيب ايضا قال ايضا يشهد لهم دون تعيين في بداع الفوائد صفحة تسعين ومئة وجاء لها كلام ايضا في طريق الاجرتين ستة وتسعين وثلاثمين والذي يظهر الله اعلم ان اطفال يشهد لهم بجنة اي نعم بالتعيين والله اعلم طيب نطلع عند هذا ونفصل ان شاء الله في الدرس القادم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر, الله أكبر